أ ن انا معك ك لو ا قلبك موجعك أ ن معك لو كان قلبك موجعك لو ك انا قلبك موجعك أ ن معك ت ك ه حزن و ارجع علمك